والباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحطب من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخن فشد الوثاق فإنما منن بعد وإنما فداء وإنما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لنتصر منهم ولكن يبل بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها يا أيها الذين آمنوا ينصر الله ينصركم, ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزلوا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 يدخل الذين آمنوا من الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأعشاب وإن لهم ثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة هي أشد قوة من قرية التي أخرجت كأهلكناهم أهلكناهم فلا لا صردهم فمن كان على بينة من ربي كما زين كما زين دنس وعمل واتبع أهوائهم مثال الجنة التي يعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار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 منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواء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 استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الفتان وَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ يَضُضُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْضُ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ طَاعَتُهُمْ وَقَوْلُ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 أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكى فَإِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ يَضْرِبُونَ وَجْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُتَبَعُهُمْ أَسْخَطَ الله وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ فَأَحْدَثَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّيْ يُخْرِجَ اللَّهُ ألن يخرج الله ولو نشاء لأرينا كهم فلعرفتهم بسيباهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا أنساهم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 إن الذين كفروا وصدوا سبيل الله ثم باتوا وهم كفا فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلومين والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم, يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم ها أولئك تدعون تدعون لتوافق في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وَلَوْ يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَتَّقُونَ